أيها الأخوة ماده هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها القوم زعيمة منصور أرذلهم يعني كان أرذل القوم زعيمهم هذا أظهر يعني صار الأرذل الأنكس التافه كما في العديد المتقدم الرويبضة التافه يكون زعيما مقدما هذا من من مظاهر فساد الأحوال يقدم الاراذل ويؤخر الأشراف والأفاضل نعم وأكرم الرجل مخافة شره هذه أيضا من, من المصائب أن, يكون أن يكرم الرجل مخافة شره هذه مصيبة هذه دل على تسلط الأشرار لأنهم إذا لم يكرموا ظلموا اذا لم يكرموا ظلموا. وهذا يعني يقتضي يقتضي ان لهم سلطه ان لهم سلطة ويتسلطون يتسلطون بها على الناس بحيث من لم يكرمهم يحترمهم يعتذيبهم يؤذونه بانواع الانواع واكرم الرجل خاف شره هذه ايضا من مظاهر فساد الاحوال وعلى كل علا هذه كلها تندرج في في فساد الأعوال وكلما تقدم الزمان يعني بمعنى كلما مضى الزمان ساءت الأحوال كما في العديد المشهول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شرهم حديث صحيح خير الناس قبل ثم الذين يلونهم بعد يقل الخير ولا حديث المتقدمة التي فيها تغير الاحوال وانتقال الناس من من من شر الى خير ومن خير الى شر ثم شر وان كان الخير جنس الخير باقي لا ينقطع ولا يزول عن الارض لا يرتبع الخير على الارض حتى تهب الريح الطيبه التي لا تتركها احدا في قلبه شيء من الايمان إلا توفت باذنه سبحانه وتعالى نعم نعم شربت الخمور نعم بعد ولبس الحرير بعد واتخذت القينات ومعاز هل اذات خصائص بينها تناسب شربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات المغنية هل الذلاله بينها تناسب الغناء والخمر ولبس الحرير هذه جمعت ايضا في حديث في الحديث الاتي هذه مالك الاشاعري شربت الخمور ايضا ينتجر الخمور كان شربت لم تزل تشرب في سائل الاعصاب لكن ال الذي المقصود أن ان شربها يكون ظاهرا تشرب الخمور ظاهرا ويجاهر بها يجاهر بشرب الخمور ويجاهر باتخاذ القينات والمعازف وهذا قد وقع في القرون الماضية في كثير من البلاد ويقع والان هو واقع في سائر العالم الاسلامي جهارا الخمور تشرب جهارا تقدم في في الطائرات الذي يظهر لي فيما احسب ان جميع او اكثر خطوط الدول الدول التي يقرا يعني الإسلامية والتي التي تسمى الإسلامية كلها تقدم فيها الخمر يعني أقول كلها إلا قليلة هذا هو شرب الخمر مجاهره يعني أصبح شرب الخمر يقدم مثل ما يقدم الماء والعصير هذا واقع بخلاف ما كان عليه الأمر قديما يعني يستقي فيه الناس يشرب سرا على أنه ذنب على أنه معصية منكر ولبس الحل كذلك و... واتخاذ القينات المغنيات أصل القينا أصل الأمة وأكثر ما تطلق القيناة على الأمة المغنية والمعازف هي الغنى وآلات الغنى ولم يمر على الناس أكم ولم يمر على الناس أسوأ من حال الناس في هذا العصر فيها في ظهور المعازف المعازف الغنى وآلات الغنى كانت موجودة في الاعصار الماضية وكان هناك يعني اجتماعات على الغنى بمشتة يعني من, من الناس من يمارس هذا العمل عبادة في الصوفية معازف يسمونه السماع يتعبدون بسماع الأغاني منهم من يأتيها ويحضرها يعني للمتعه والشهوة لما فيها من من التأثيرات النفسية والنشوة والإثارة لكن الآن بسبب ما تهيأ للناس من وسائل من وسائل البث أصبحت المعازف يعني وابشع انواع المعازف من الاصوات والالات اصبحت في كل في كل بيت ومتوفرة في كل وقت لا اله الا الله سبحان الله عم. هذا بلاء انه بلاء هذا كله بقدر الله وهو ابتلاء للخلق ابتلاء ليتبين ليتبين من يخاف الله من يخافه بالغيب تكون هذه الأمور المحرمه مبذولة ميسورة ميسورة سبحان الله للناس ميسورة تيسير هائل ومع ذلك لا تشبع النفوس من الهوى واللهو الباطل الآن معت توفر مع بث وسائل التلفزة والإذاعة بثها للمعازف في كل وقت وهناك قنوات مخصصة لبث الأغاني كما في هذه القناة المقبوحة الانبسي التي هي موقوفة موقوفة على بث الغنى مخصصة فهي منبر شر وفساد يبوغ باذنها أولا المؤسسون لها والممولون لها المعازف وبدل القينات الان حرائر ما هو قينات هذا الحكم اتعس منها واقبح من القينات أو قينات إما مستذلات ومسخرات يسخرنا بحكم العبوديه لممارسه هذا واما الان لا حرائر حرائر يعني يمارسنا عمل الاماء ويشاد بهن ويلمعن وت وت وت وتنشر صورهن المغنيات ومعهن المغنيين ايضا تنشر صورهم وي وي ويثنى عليهم ويبجدون ويعظمون هذا كله يدل على الارتكاس و ارتكاز في الرذيله والهبوط ولا حول ولا قوه سبحان الله انه لعجب وسلبت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف نعم يقول آخر آخر هذا اخر الخصال وآخر الخصائر الخمسة عشر ولعن آخر هذه الأمة أولها لعن آخر هذه الأمة أولها من أولها أولها هم الصحابة رضي الله هم أول هذه الأمة وهذا الوصف. لا ينطبق ابدا على يعني لا ينطبق على احد كما ينطبق على الرافضه وان كانوا يستسرون بهذا هم بأصلهم الباطل التقيه لكنهم هم المتميزون المعروفون بهذا بهذا الامر وهو سب الصحابه وسب الشيخين بالذات فما ذكر هنا في هذا الحديث ينطبق عليهم كل الانطباق ولعل اخر هذه الامه أولها وهذا أول يعني ما ظهر واشتار في القرن الرابع بعد القرون المفضلة أم ظهروا بذلك وقويت شوكتهم وكلما قويت شوكتهم كلما باحوا بما, بما يسرونه وتنطوي عليه ضمائرهم في هذا الحديث بعد هذا الحديث يعني إذا وقع في هذه الأمة هذه الخصال فإنها تصاب ببلاء أشك أنه إذا استحكم الشر في الأمة إذا استحكم الشر في الأمة ببعدها عن هدى الله بفشو المعاصي والرذائل وسيئات الأعمال والأحوال والأخلاق فلا شك أن الأمة تكون مهيئة للعقاب لأن الانحراف عن صراط الله هو السبب الجامع لما يحل بالأمة من الشرور كما أن الاستقامة هي السبب الجامع لسعادة الأمة وسلامتها وعصمتها وكفاية الله لها نعم لو قرأتها فإذا يعني ظهرت هذه الأمور يقول في الحديث بنتظر يعني أن تقع في الأمة أو أن ريح الحمرى وخسف ومس هذه إشارة إلى أنواع من البلاء إما رياح العافية المدمرة وخسف ومسف للصور نعم اقرأ الحديث من أوله وللترمذي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة إذا فعلت, فعلت. إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والامانه مغنما والزكاه مغرما واطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفاء اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافه شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن اخر هذه الامه اولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخزفا ومسخا اذا اجتمعت الشرور في الامه وتنوعت كانت معاظره لنزول البلاء والعذاب المتنوع صلى الله فارتقموا عند ذلك ريحا حمراء ومسخا وخسفا ومسخا يشهد لبعض ذلك حديث, حديث الآتية التالي. لكن نقف عندها نظرا للوقت والله اعلم صلى الله وسلم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب النناس من امه الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات فخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير في المحققة فيخسف فيخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير لا إلهة والبخاري اللي اللي عن أبي عامر ابن أبي مالك الأشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن ناس من امتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة فيقولون يرجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين وخم... ويمسخ ويمسخ آخرين. ويمسخ آخرين ويمسخ آخرين ويمسخ آخرين ويمسخ آخرين, آخرين. قردتا قردت وخنازير إلى يوم القيامة الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه رواية المماجعة أصلها حديث البخاري فيقال في حديث لمالك الاشعري الذي رواه المماجعة أصله في الصحيح أصله في صحيح البخاري لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير يسمونها بغير اسمها يعني لتسويق شربها أو, أو للتمويه والخداع يدعون أنها ليست خالفة، يسمونها بغير اسمها إما ليسهل لي عليهم أمور سر بها، يصل أهول صار ما يفهم العالي كذا يعني إما بلغة هاتفية أو مصطلح خاص اما لتسهيل شربها على انفسهم او للخداع والمكر والتمويه على الاقل يقول ما نشرب خلص عندي ما نشرب, نشرب كذا وكذا يسمونها بغير اسمها نعم يضرب على رؤوسهم يضرب على رؤوسهم بالمعازف يعني يضرب بحضرتهم تضرب المعازف بحضرتهم وتغني القيان. هذا معنى يضرب على رؤوسهم أي بحضورهم بالمعازف والمعازف هي الغنى وآلات الغنى الغنى هو آلات كثيرة ومتنوعة تقتل باختلاف الزمان والعصار هو ما تنوعت فيه المعازف هذا العصر يعني شملتها الحضارة الحضارة شاملة لكل أنواع شؤون الحياة. الزينه الشين يقول يقول فيغسف الله بهم الأرض ويمسخ آخرين. وعيد شديد لمن يمارس هذه الاعمال المشينه شرب خمر وسماع للمعازف ويصاحب هذا في الغالب الزنا هذه ثلاث كما تقدم في حديث علي شربت وشربت الخمور واتخذت القينات والمعازف فهذه الثلاث بينها تناسب وترابط ولهذا جاء ذكرها في هذا الحديث وكذلك في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وهو في معنى ليكون إني ناس من أمتي ليكون الناس من امتي يشربون نعم ليكون الناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف ليس شربا فقط او لبسا فقط او سماعا فقط بل يستحلون في الرواية الأخرى في البخاري الذي في البخاري يستحلون الحرق والحرير والخمر والمعازف الحر الحرى الفرج كنايه عن الزنا يستحلون اذا يستحلون الزنا والخمر والحرير والمعازف وهذا الحديث هو اصح حديث وعازف المعازف في البخاري والمعازف التي هي الغنوة وال جاء فيها حديث كثيره في السنن والمسانيد واوردها العلامه ابن القيم في غاهه اللهفان في باب ما كاد به الشيطان أصحاب السماع غزلفان من مكائد الشيطان ذكر فيها أنواع من مكائد الشيطان لبني الإنسان ومن ذلك ما كاد به أصحاب السماع وين بغي أن يقرأ هذا الفصل وهذا الباب على الناس حتى لا ينسى حكم, حكم الغنى أول ما ظهر يعني بدأ بث الإذاعات للأغاني هب أهل العلم يتكلمون عن الغنى ويحذرون ويذكرون الاحاديث ويحذرون من استماع الاغاني ولما تمادى الناس وتقادم الزمن خف ذلك وشغل الناس بحوادث جديده بواحد بحوادث ومنكرات جديدة ولهذا لا تكادر الآن يعني تسمع يعني ما في محاضرة عن الغنى ولا في خطبة عن الغنى قد ذهب الجماهير أهل العلم إلى تحريم الغناء تحريم الغناء بالمجد الغناء خلاف الفقر بالقصر والغناء هو الصوت ومن ومن من يعني جوز الغلا ابن حزم في المشهور عنه وكان يطعن في هذا الحديث الذي رواه البخاري يقول إنه منقطع قد رد عليها في العلم قال إن, إن البخاري رواه عن شيخه هشام ابن عمار وقد سمع منه فإذا قال قال هي شاب بن عمّاق فليس هالك من قطع فقال تساوي عنه تشبه قول الراوي عنه وإن لم تكن صريحة في السماء لكنها إذا جاءت من غير مدلس هذا هو المقابل إذا كانت من غير مدلس وكانت الرواية عن من, من حصل معه اللقاء أو على الأقل المعاصره كما هو منهج مسلم البخاري المعروف أنه يشترط اللقي ولا تكفي يعني مجرد المعاصره لاستلب ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه فهذا العديد مما رواه البخاري عن شيخه الذي سمع منه وروى عنه ولاكه فالحديث متصل فلا تسغل ابن حزم كما يقول العراقي في في ألفية في المصطلح قال لا تصغل ابن حزم المخالف للملك اشار أشار إلى الرواية يعني بعن وقال وأنها إذا كانت من الراوي عن شيخه الذي سمع منه ولقي وليس بمدلس فهي يعني فيتم على الاتصال يعني لا تدل على الانقطاع فيستفاد من هذا الحديث وحديث اخرى بل ومن القرآن ابن القيم ذكر الأدلة على تحريم الغنى من وجوه كثيرة فذكر فساق أدلة من القرآن وادله لتدليل السنة فالغنى حرام مما استدل به على تحريم قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث وجاء التفسير من مسعود يقول والله إنه الغنى وآثار عن السلف كثيرة المقصود إن الغنى قد دل على تحريمه القران القرآن والسنة وحكى بعضهم الإجماع على التحريم وهذا الحديث الأعني حديث بمالك الاشعري الذي رواه البخاري يعني هو أصل في هذا لا يكون أن أقوام أو ناس من أمة يستحلون الحرى والحرير الحرير حرام أما الحراء الذي هو الفرج وهو كناية عن الزينة فهو ظاهر أنه من كبائر الذنوب وأما الحرير فتحريبه على الرجال الخاصة والخمر والمعازم وهذا إخبار عن ما يكون في هذه الأمة في آخر الزمان وقد وقع ذلك وهو واقع الآن فيوجد في المسلمين من يستحل من يستحل الخمر ويسلك لهذا طرقا وتعويلات والواقع ان استحلال الخمر هو كفر يعني من يقول الخمر حلال ايش فيها ما فيها شيء فيه؟ وين ما الدليل من القران على ان الخمر حرام وين حرمت عليكم الخمر ما فيه يريد, يريد لا افتحني مثل حتى حرمت عليكم امهاتكم والمعازف يقول في هذا الحديث ولا ينزل النقر اناس الى جبل علم فتأتيب سريحه لهم سالحة يعني ماشي من الغلم تسرح السرح ذهاب الماشيه للرعي في الصباح وتروح تعود اليهم في العشي كما قال تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فياتيهم آت يأتيهم يأتيهم آت بسالعة لهم فيقولوا ائتنا غدا فيبيتهم الله التبيت هو الهجوم ليلا بيتا العدو يعني هجم عليه ليلا وهكذا يبيت الله من شاء ان ينزل به عقابه يبيته فينزله به ليلا افعى من اهل القرى ان يوم باسنا بياتا هذا هو التبيت؟ افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون <سؤال> الايات فيبيتهم الله فيضع العلم العلم فسر بالجبل فينزل اناس الى جنب علم يعني الى جنب جبل فقول إذا يضع العلم يعني يسقط العالم عليهم ويخصف بهم ويمسخ, ويمسخ اخرين قردة وخنازير وذكر هذا الصنف او ذكر يعني هؤلاء مع قوله لا يستحل لا يكون من أمتي قوم أو اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يشعر بأن أولئك كان من إثمهم وجرمهم ارتكاب هذه هذه المعاصي ولاسيما اذا كانت مجتمعه خمر وزنا ومعازف وحرير هذه كلها متع محرمه كلها متع محرمه فيتضمن هذا وعيد من يكذب على هذه المعاصي في في التحذير من أن ينزل الله بهم العقاب. نعم أعيد الحديث الأخير، الحديث البخاري، وللبخاري نعم. وللبخاري عن أبي عامر ابن أبي مالك الاشعري سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ليكون أن ناس من أمتي يستحلون الخمر والحرير والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح عليهم بسارحه لهم تأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قضة وخنازير إلى يوم القيامة وَرُوِيَ ورؤيا امامه فِي يكون في امتي النَّاسُ فيصير الناس الى هُمْ فاذا هم قرده وخنازير ماجه نعم عن أمام. بس ماذي أصول. أصول إيه نعم هذا إيه. نعم هذا الرار الحكيم التلبيذ نعم الحكيم التلبيذ له يعني مرويات كثير منها لا لا يعول عليها لكن هذا هذا مستعد به ويذكر الاستشهاد والاعتراض والتعذير. نعم يا يكون في أمتي فزعة، يكون في أمتي فزعة، فيصير الناس إلى علمائهم، فإذا هم قردة وخنازير يعني على، انصح. فهو اخبار عن, عن يعني عن الناس فسدت احوالهم وفسدت احوال علمائهم فصاروا علماء السوق يزينون الباطل ويسوقونه يسهلون فيه يحلون الحرام من جنس من ذكرهم الله اتخذوا احبارهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال ففي هذا العديد انه يكون في هذه الأمة فزعة يعني حدث يوجب لهم الفزع يعدد لهم فزع يأبود أن يكون بسبب أمر مفزع فيصير فيصيرون إلى علمائهم يأتون إليهم يلتمسون منهم يعني التوجيه أو أو الدعاء يمكن فيجدونهم قرده وخنازير يعني قد موسيقوا وهذا يعني ان علماءهم ان علماءهم شرارهم هم اشررهم ولا, ولا شك انه اذا غلب الفساد وعم حتى وقع فيه العلماء فلا شك ان من ينحرف من العلماء اقبح ممن ينحرف من العام انحراف العالم اقبح من انحراف العام والجاهل فهم احق بالعقوبه وأحرى بالعقاب ففي هذا تحذير من من اقتراف المعاصي والذنوب رسيما الكبائر تكابل مع كبائر الذنوب فإنها مجربة للعقاب وحق الناس بذلك اعلي بالحذر هم العلماء فالشيخ كانه ساق هذا الحديث لما فيه من ذكر المسر لما فيه من ذكر المسر كشاهد للحديث الذي قبله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 ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم فيقبض الأمانة من قلبه فتقبض. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم اخذ حصاه فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وما أضرفه وما اعقله وما في قلبه حبة من قرض من إيمان ولقد أتى علي زمان ما ابالي ايكم بايات لئن كان مسلما لا يرد علي دينه ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يرد لا يرد علي ساعيه واما اليوم فما كنت بائعا منكم الا فلانا وفلانا اخرجه هذا الحديث يروي الحذيفة رضي الله عنه وهو الذي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بكل فتنة تكون إلى يوم القيامة يقول هنا في هذا الحديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا انتظر الآخر فذكر أنه عليه الصلاة والسلام حدثهم عن نزول الأمانة وأنها نزلت في جذر قلوب الرجال جذر قلوب الرجال يعني العصر الجذر هو الاصل نزلت في قلوب الرجال واستقرت ونزل القران فسقى هذا هذه هذه الجذره فنزل القرآن فعملوا فعمل الناس القران وعملوا بالسنة علموا من القرآن وعملوا علموا من السنة وعملوا بما فيه الأمانة الأمانة في المرادئين هي الإيمان و تكاليف الايمان اذن الامانه هي, الم... هي المذكوره في قوله تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فالايمان والتكاي... والشرائع هي امانات امانه فالوضوء امانه والغسل امانه والصيام امانه والصلاه امانه انسان معتمد عليها بينه وبين ربه الايمان في قلبه امانه بينه وبين ربه من يعلم ما في قلب العباد الا الله الذي خلق سبحان الله سبحانه لا اله الا الله نزلت الامانه في جذر قلوبهم ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا عن سبيل وذلك ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم ببيعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الله على من شاء من عباده بالإيمان والاستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام فكانت الأمانة في قلوبهم نزلت الأمانة في قلوبهم نزل الإيمان في قلوبهم فجاء القرآن بعد ذلك وجاءت السنة فعلم منهما وكان هذا العلم غذاءً لما وقر في قلوبهم وما جعله الله في قلوبهم فأثمر هذا العلم آثاراً حسنة وهي أن أنواع الأعمال الصالحة وهذا يعني ظهر بحال الصحابة رضي الله عنهم، فهم الذين جمع الله لهم بين الايمان الصادق والعلم الصحيح والعمل الصالح من الهجرة والنصرة والجهاد والإنفاق في سبيله سبحانه. وغير ذلك من الاعمال الصالحة يقول ثم حدثنا يقول عذيبه ثم حدثنا عن رفع حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن رفع الامانه وان الامانه ترفع ترفع يعني من, من من المكان الذي كانت فيه ترفع الأمان فينام الرجل النوم فترفع الأمان فترضع الأمان من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت يبقى لها شيء يسير من الأثر مثل البقعة في, في الجلب السواد في المحل يظل أثرها مثل ثم ينام النوم فترفع ايضا الامانه فيظل أثرها كذلك مثل المجل المجل قيل إنه الانتفاق الذي يكون في الكف من اثر العمل اذا اشتغل الانسان بشيء يقدر عليه في يده مثل الفأس والمسحات وكذا وشاد عليه يتنفض في يده اشياء يسميها الناس ان يسميه العوام مخب العامه عندنا يسمونه هذا مخض مخض اثر العمل وهو الذي عبر عنه في الحديث بالمجد فيكون اكرم مثل المجد كجمر دحرجته على رجبك فنفط فتراه منتبرا يعني الجمراء إذا مرت على القدم أو دحرجتها على رجلك يتسبب هذا تنفط في الجلد تنفخ ينتفخ فتراه منتبرا منتفقا وليس فيه شيء هو مجرد انتفاق يعني ما تعتو الا ما على تصوير لحال أثر الأمانة في قلب من رفعت من قلبه لمنعه. ينام النوم فترفع الأمانة أقول والله أعلم قد يشهد له أو يقذبه الحديث الأول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا نعود يمكن ينام النوم قول قد يكون هذا ذلك يفسر قول فينام النوم يصبح ويتحول على حاله كان مؤمنا فيصبح كافرا كان صالحا فيصير فاسقا يصير فاسقا يتحول من من مرتبه التقوى والايمان والصلاح الى مرتبه الفسوق والفجور يصير فاجرا بعد أن كان تقيا تحوله نعوذ بالله الحول بعد التوض والضلال بعد الهدى ثم يذكر بعد ذلك حذيفة يعني يذكر ما وقع من تغير احوال الناس في باب الامانه الايمان هو امانه عند العبد ويوجب الامانه كلما كل ما كان انسان اكمل ايمانا كان اكمل امانه فإن لفظ الأمانة يطلق على ما يؤتمن عليه الغير ما يؤتمن عليه العبد هذا امانه يعني مؤتمن عليه والأمانة هو الاعتمان كون الإنسان مأمونا عنده أمانة يعني أنه مأمون يؤتمن على الشيء فرفع الامانه هو رفع الإيمان الذي من أثره الامانه والاعتمان كل الانسان مامونا يذكر حذيفه شاهد يقول ولقد اتى علي زمان وأنا لا أبالي يعني لا أبالي من أبايع لغلبة الأمانة على الناس والشقابة أحوال الناس لا أبالي من أبايع لئن بايعت مسلما لا يردنه علي دينه وامانته ولئن كان يهوديا او نصرانيا لا يودنه علي ساعي يسترد لي الحق من هذا المعنى ساعيه يعني الوالي عليه أول عني تجاوزت شيئا من الحديث المرفوع وهو تابعا لاثر رفع الأمانة في الواقع وأنه يعني يصل الأمر بالناس إلى أن يكون الأمين نادرا هذا الجملة في الحديث حتى يقال إن في بني فلان رجلا امينا هذا من أثان رفع الأمانة أن يقل المأمونون أن يقل من يؤتمن إن في بني فلان رجلا امينا وكذلك قد يمدع الرجل بالامانه وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيقال فلان ما أضرفه ما أجلده يمدح, يمدح وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهو أبعد ما يكون عن الأمانة هذا من أثر رفع الأمانة من أثرها في الواقع قلة الامناء ندرة الامناء ومن سوء الأحوال أن يخول الأمين كما تقدم في الحديث ويؤتمن الخائن يخول الامين ويؤتمن الخائن فعديبه ايضا اعود واقول انه يذكر من احوال الناس ما كان على الناس في اول في أول امر الاسلام في عهد الخليفتين رجدين ابي بكر وعمر يمكن في اول خلافه عثمان كانت احوال الناس يعني الاستقامة عليها أغلب ويذكر أنه تغيرت احوال الناس وأنه الآن في آخر حياته وقد توفي رضي الله عنه في أول خلافة علي سنة ست في أول خلافة علي رضي الله عنه في سنة ست وثلاثين من الاجتماع فبعد المثل تغيرت بعد مقتل عثمان تغيرت أحوال الناس فقد يكون أنه بهذا الحديث بعد مقتل عثمان تغيرت أحوال الناس تغيرا عظيما شديدا كثرة فيهم الشر والنفاق والفجور فربما إنه حدثه حدث به بعد مقتل عثمان وقد يكون حدث به قبل ذلك ولا شك أن التغير حاصل في الجملة فيذكر أنه في عند تحديثه ب وقت تحديثه بهذا الحديث يقول أني إن لا أبايع منكم إلا فلان وفلان يعني الغالب على الناس عدم الثقه لا يثق به في البيع تعملوا الان في حال الناس الان البيع لا اله الا الله من الذي يعني تثق به تستسلم له وتاتي تقول له دع الاشياء المحدده المسعره لما هي نتيجة امانه الاشياء المسعره لكن الأشياء التي ما, ما يعرف سعرها ما لها سعر المعروف يجي البلاء من المغاء يعني من الكلف في, في السلعة في قيمة السلعة يرتكب كثير من الباعه النجش يزيد في السلعة أضعاف مضاعف وقد يدعي أنه سراها بمئة وهي بخمسين ويموه على الغر ويخدعه وقد يعرضها وقد لا يقول قد يقول في سرعة هي سعرها بمئة فيقول عندما يطلبها منه أحد يقول بثلاثمئة في الأشياء التي ما لها حدود ولا تنضبط فيها مجال لكن الاشياء المحدده والله ما فيه فهذا ايضا المتامل الواقع لعله يجد ما وصفه خليفه رضي الله عنه في الوقت الذي حدث بهذا الحديث فيه ومن الناس من يكون امينا لا عن ايمان بل عن معنى اخر وهو قضية المحافظة على السمعة هذا ليس بأمين يعني يترك مثلا الخيانة ويترك بعض الأمور التي يمكن تؤخذ عليه يعني محاضرة على سمعته وعلى سمعته مثلا على سمعته في التجارة مثلا بما أننا نتكلم عن ما ذكر حذيفه من المعاملة وندرة الأمين في المعاملة في البيع والشراء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 كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يودي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وما في قلبه حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان ما أضعه لعل الأول كله مرفوع يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينته أما من قوله ولقد أتى هذا ظاهر كلا أبو حديثة نعم ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايات لإن كان مسلما ليردنه علي دينه ولإن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا إلا فلان وفلانا أخرجا الله أمسكت قف على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وقال ابن ماجه أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجاد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة فقال ثكلتك امك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه هذا الحديث مع الحديث الآتي وهو شاهد له في بيان لما تقدم من ان من أنها لا تقوم الساعه حتى يرفع العلم ففي هذا العديد ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر شيئا فقال يرفع العلم فقيل فقال كيف يرفع العلم ونحن نقرا القران ونقرؤها ابناؤنا وابلونا يقرؤونه لابنائهم الى يوم القيامه جيل بعد جيل كما هو الواقع لله الحمد الان نحن وصل الى القران بهذه الطريقه كل جيل يتلقى ذلك العلم عما من قبله فقال يا زياد اني, إني لكنت إني, إني لا أرى أنك من أفقه رجل في المدينة. هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى عندهم التوراة والإنجيل ولم ينفعهم ذلك لأنهم تركوا العمل فرفع العلم. لا ينافي وجود وجوده في الكتب والمصاحف لان المقصود من العلم هو وجوده في الصدور وتحقيقه بالعمل وجوده في الصدور وتحقيقه بالعمل اما الكتب فلا لا, لا تفيد شيئا اذا جردت واليهود لم يقفوا عند هجر كتبهم والعرض بل تلاعبوا فيها وحرفوها حرفوا في معانيها وربما حرفوا في نصوصها وألفاظها يحرفون الكلمة عن مواضع ومع هذه الأخبار كما تقدم الرفع العلم فقد دلت أيضا نصوص على ان على ان دين الله باق وهذا العلم محفوظ القران والسنه محفوظان وباقيان لا في المصاحف فقط بل هو بل هما محفوظان في السطور وفي الصدور فلا يزال في هذه الأمة لهذا الدين حملة، لا يزال في هذه الأمة لهذا لا يزال في هذه الأمة لهذا الدين حملة، ويعملون به وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وكما سيأتي في بعض الحديث والآثار إنه ان رفع العلم في آخر الزمان ينتهي إلى رفع القرآن أيضا من المصاعف فلا يبقى في القرآن لا يبقى من القرآن شيء يسرع القرآن ويرفع وذلك عندما يعني عندما لا يكون هناك من ينتفع به وينتهي الأمد الذي قدره الله لوجود وبقاء هذا القرآن حجة على العباد اعد لفظ الحديث بس لا تعيد السند والسند. والسند هذا قالوا فيه انه منقطع نعم, نعم. يكرر قال عن زياد نعم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا بس شيئا نعم. شيئا نعم سنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند اوان ذهاب العلم ذلك عند ذهاب العلم قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة فقال ثكلتك امك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة ليس هذه اليهود والنصارى يقررون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء منها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 كيف يختلس منا وقد قرأنا القران فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وابناءنا فقال ثكلتك امك يا زياد ان كنت لاعدك من فقهاء اهل المدينه هذه التوراه والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قال جبير فقلت فلقيت عبادة ابن الصامت قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا وقال حسن غريب هذا الحديث الشاهد الحديث, الحديث الاول وزياد وارد في ايضا حديث ابي الدرداء وانه الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام فمعناهما واحد و ومعناهما صحيح فوجود الكتب ووجود القران في المصاحف لا يغني شيئا لكن لا شك ان كتابته كتابة القرآن والعناية بكتابته من أسباب حفظه ولهذا عني الصحابة بكتابته وعنوا بجمعه ودرج المسلمون على ذلك فعنوا بجمعه بحفظه كتابة وحفظا في, في الصدور عنو به بحفظه بكل طرق الحفظ ولكن حفظه في المصاحف ووجوده في المصاحف هذا لا يمنع من رفع العلم بموت العلماء انما ينفع العلم ويوجد ويظهر إذا حمله المؤمنون حملوه حفظوه وتفقهوا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاه والسلام فهناك إذا أفتوا يفتون بعلم وإذا أعرض الناس عن التفقه في كتاب الله وسنة رسوله فهؤلاء هم الذين قال بهم صلى الله عليه وسلم اذا مات اولئك وقبض العلم بموت العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فعفتوا بغير علم فضلوا واضلوا فلم يزل العلم يرفع لم يزل بموت العلماء ولهذا ينتقل العلم والايمان من بلد الى بلد ويقل في زمان ويكثر في زمان ولكنه لا يرفع رفعا تاما بحيث تخلو منه الأرض إلا في آخر الزمان إذا رفع القرآن وقبضت أرواح من في قلبه شيء من الإيمان فهنالك يكون العلم قد رفع رفعا تاما لم يبق منه في الارض شيء فلا علم ولا ايمان وهذا فيه الحث على العنايه بحفظ العلم بحفظ النصوص والتفقه فيها حفظ القران حفظ السنه ولا يكتفي الإنسان بوجود وجود الكتاب هذا يعني طريق لتحصيل العلم عندما ما يحتاج الإنسان يرجع يبحث ولكن لا يصير الإنسان بكثرة الكتب عنده عالم نعم. وذكر ابن ماجه من مسند زياد بإسناد صحيح كما تقدم وقد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسق ولا صدقة ويسوي ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا تبقى منه في الأرض آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولان أدركنا آبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها فقال له صله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 هذا الحديث فيه أن الإسلام يدرس يعني أنه يخلق كما يخلق الثوب ودروسه يعني برسيانه يذهب درس هذه رسوم دارسة بالية ذاهبة وأثواب دارسة بالية فيدرس الإسلام بمعنى أنه ينسى كما يدرس وشي الثوب كما يذهب الوش النقوش التي تكون في الثوب بكثرة الاستعمال تبلى حتى تنمحي منه فيدرس يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا حج ولا لا يعرف الناس شيئا من ذلك ويسرع على القرآن في ليلة هذا ما هو ما سبقت الإشارة يسرع عليه في ليلة بمعنى أنه يرفع فلا تبقى منه آه فيبقى طوائف من الناس العجوز والشيخ الكبير يقولون ادركنا اباءنا يقولون لا اله الا الله ما يعرفون من الاسلام الا لا اله الا الله فهذا هو اوان رفع العلم الرفع النهائي الرفع التام اذا اسري على القران اسري عليه بالليل فقال احد التابعين لحليفه وهو المسمى بالصلة كيف تغني عنه هل تغني عنه لا اله الا الله يقول فاعرض عنه واعاد عليه السؤال مرتين وثلاث فقال نعم تنجيه من النار تنجيه من النار وهذا كلام نعم هذا ما تقتضيه يعني عمومات الادله وظواهر الادله انها تنفع لا اله الا الله تذكره وهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ما عندهم الا هذه الكلمه لا اله إلا. وقد احتج بهذا بعض من يرى عدم كفر تارك الصلاه وعندي انه لا حجه في فيه لان لان المذكورين في هذا الحديث جهال لا يعرفون وقد نص الفقهاء على ان جاهل وجوب الصلاه اذا كان يعني جاهلا وكان في ارض باديه بعيد ما يعرف عن الإسلام لا يعرف وجوب الصلاة انه لا يكفر بذلك أنه يعذر بجهنه إذا كان مثله يجهل خلاف من يدعي من ينكر وجوب الصلاة وهو بين الناس وبين المسلمين هذا لا عذر له ولا يمكن ان يقال انه جهل فهؤلاء جهال عذرهم الجهل فلا يصرع العلي الدليل على عدم كفر تارك الصلاه لا يصرع حجه لمن يقول بعدم كفره حجه على المخالف ولو ان كافرا يعني دعي الاسلام فاسلم ولم يتمكن من معرفه شرائع الاسلام نفعه. نفعه قول لا اله الا الله وهو لم يعرف شرائع الإسلام لكنه أعلن دخوله في الإسلام وشهد الشهادتين وهو لم يعرف شرائع الإسلام لو مات قلنا تنفعه تنفعه تجيء من النوع نعم آية حديثة عن حليثة وذكر ابن ماجة من مسند زياد باسناد صحيح كما تقدم فقال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك للأشجعي عن الربعي بن خراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب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 وهذا نظر قبل الريح الطيبة كما جاء تقدم هذا الواقع هذا قبل أن تهب الريح الطيبة التي لا تترك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته لأن هؤلاء عندهم, عندهم إيمان نعم عندهم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 ولا يصنون يقول لا يدرون نعم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقه فأعرض عنه حذيفة ثم رددها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه حذيفة فقال ياصلة تنجيهم من النار ثلاثا نعم نعم ما بعد. من أحاديث الفتن ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك في شيء يكون في مقامه ذلك مما في مقامه شو ولا نعم في مقامه ولا من مقامه إلى قومه من مقامها كلها ما, قام, ما ترك قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة من, مقام. من, مقام. من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه ومن حفظه ونسيه من نسيه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه قال والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنه إلى أن توقض الدنيا يبلغ معه ثلاثمائة فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته هذا حديث معنى طرف من تقدم وإن الرسول عليه الصلاة والسلام قام مقاما فبرهم فيه بما يكون, يكون. إلى قيام الساعة. الساعة. الساعة وأنه لم يست ينفرد أذيب رضي الله عنه بذلك. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابع ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.